بأسمثر القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهذى القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء إن زعمتم أنكم أولياء أولى الله من دون لا سفتمن أو الموت إن كنتم صادقين ولا يتمن له أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنهم لاقيكم ثم تردوا إلى عالم الله و الشهادة فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ